ليبقى طائفة يتفقهون في الدين وإذا تفقوا في الدين وحفظوا دين الله جاءت فرقة مجاهدة فينذرون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم العالم وعلى هذا الثلواء في قول يتفقوا في الدين تعود على القائدين أو على النافرين على القائدين على القائدين والله عز وجل قد جعل الجهاز في سبيل الله عديلا للضرب في الأرض للتجارة فقال علم أنساءكم منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقوم في السرم إلى الآخر كذلك أيضا الآية الثانية التي ذكر ولككم منكم أمة يدعون إلى الخير منكم وكلكم وإن كان بعض العلماء يقول ان من بيانيه أي ولتكون على هذا الوصف ولتكون على هذا الوصف يعني ولتكون امه تدعو الى الخير وتعمل بالمعروف وتنهى عن لكن مع الأول هو الذي عليه اكثر الناس اي انه يجب أن يكون من الامه الاسلاميه امه متفرغه لهذا الشيء يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن الممكن ومن المعلوم أن الدعوة للخير لابد أن يسبقها علم وإلا كان ضررا إلى أن الإنسان إذا دعا بدون علم صار ضرره أكثر من نفله فلا بد من العلم حتى يكون الإنسان داعي الله على بصيره قال نحمه الله تعالى القاعدة السابعة والخمسون في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطاليب <تصفيق> وما فيهما على التوحيد والمطالب العالية قد الله عباده إلى التفكري بهذه المخلوقات في آيات كثيرة وأثناء المتفكرين فيها وأخبر أن أن فيها آيات وعبر فينبغي لنا أن فيها آيات وعبر فإن لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأي ما يكون وأوضح ما يكون وحاصل ذلك على وجه الاجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد ولا وجد ولا أوجد نفسه هذا أمر بديهي فيق أن الذي اوجد أن الذي أوجده الأول أن أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء كامل القدرة عظيم السلطان واسع العلم وإن وإن إيجاد الأم وإن إيجاد, وأن إيجاد آدميين آدميين في النسأة الثانية للخبر سهل للجزاء في النسأة الثانية الجزاء أسهل من هذا بكثير لخلق أسهل من هذا بكثير لخلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وعرفنا بذلك أنه حي قيوم. وإذا نظرنا ما فيها من الاحكام والاتقان والاحسان والابداع عرفنا بذلك كمال حكمه الله عرفنا و... انه الحج القيوم كيف ذلك لانه لولا الحياه لم يوجد والقيم على وزن فيعور فهو من صيغه المبالغه وهو القائم بنفسه القائم على غيره ووجه ذلك ان هذه السماوات والارض دائما تحتاج إلى من يقوم عليها ولازم هذه الحاجة أن يكون الله تعالى قيوما عليها دائما لا تقول رسنات ولا نوع نعم وإذا نظرنا ما فيها من الإفتام والإفقال والحسن والإبداع عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تفصى عرفنا بذلك ان الله واسع الرح... و... و... رحمته... الرحمه الله الله واسع واسع واسع عظيم الفضل والبر والاحسان والجود والامتنان واذا راينا ما فيها من التخصيصات فتذالك كان, ذلك. كان, ذلك. كان ذلك. فإن ذلك فإن ذلك فان ذلك دال على اراده الله ونفوذي مشيئته ونعرف بذلك كل كله أن من ونعرف بذلك ونعرف بذلك ونعرف بذلك كله أن منها ها أن من هذا أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا أن من ها أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة العبادة إلاه وأنه المحبوب المحمود والجلال والإكرام والأوصاف العظام. الذي لا تنبغي الذي لا لا تمضي الرغبة والرفعة إلا إليه، ولا يصرف خارص الدعاء إلا ولا يصرف خارص الدعاء إلا له لا لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى جميع شؤونها إلى الله المفتقرات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها ثم إلى نظرنا إليها من جهة أنها أنها كلها قلقة لمصالحنا وأنها مسخرة لنا. وان عناصرها وموادها وارواحها قد مكن الله الادمي من استخراج قد الله من استخراج المنافع منها عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الاوقات الاخيره من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم لبني آدم فيها فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح ما يصلح احوالنا منها بحسب القدره ولم نخلد إلى الكسل والبطاله او نضيق أو نضيف علم هذه الامور واستخراجها الى علوم باطله بحجه ان الكفار سبقوا اليها وقاموا فيها فانها كلها كما نبه كما كلها كما الله عليه داخله في تشغيل في في الله الكون لنا وأنه يعلم وانه يعلم الانسان ما لم يعلم أما رؤيه هذه المخلوقات التوحيد فمن جهة من جهتين الاول ان هذه الأشياء كلها لا تتم الا بازدواج شيئين كل الأشياء لا تتم الا بازدواج شيئين قال الله تعالى ومن كل شيء إن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وأما وافتقار كل واحد من هذه المخلوقات الى شيء اخر ليس العناصر تدين على وحدانيه من جعل هذه الاشياء منفقرا بعضها الى بعض ثانيا ان هذه المخلوقات نظامها واحد لا تضطرب ولا تتناقض ولو كان لها خالقان لكان هذا يخلق او هذا يتصرف في مخلوقاته بشيء يضاد تصرف الأخ فإذا نظرنا إلى انتظام الكون علمنا أن مدبره وخالقه واحد وهو الله سبحانه وتعالى ثم ان ألق السطرة في هذه القاعدة إلى أنه يجب علينا أن لا نأخذ الكسل والخمول وعدم التأمل وعدم استخراج ما في الأرض الذي قال الله تعالى هو الذي جعله من الأرضيون فامسوا في مناكبها وكلهم من أزده ولكن على الأسف أن المسلمين أخلدوا إلى كثر وناموا وأراعوا أوقاتهم في حرب بعضهم بعضا وقتال بعضهم بعضا حتى سبقتهم الأمم الكافر مع أن الكافر تعمل هذا الشيء للدنيا فقط لكن المؤمن لو وفق المسلمون إلى العمل في هذه الأشياء لكانوا يعملونها للدنيا وللآخر فهذه القاعدة مهمه عظيمة وهي النظر في هذه المحشوقات العظيمة من حيث الدلالة على خالقها ووحدانيته، وما تتضمنه من أنواع صفاته كالرحمه والعلم والفكم والقزة وما إلى ذلك والثاني من جهة أنه ينبغي لنا أن نستعمل عقولنا وأفكارنا في استخراج منافعنا القاعدة الثامنة والخمسون إذا أراد الله إظهار شرف, شرف أنبيائه وعصيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال وذلك في أمور كثيرة ورد في القرآن منها لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء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 ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير, ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيمه وتعظيم, وتعظيم, وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه ولما شيء لا يمكن التعبير عنه ولما عارض عارض في العون الآيات <تصفيق> ما هي نوع الملك؟ سبع بقرات إجاص يأكل سبع سمان. سبع سمان. سمان. سمان. اثنان سمان. سمان ولا سمان. سمان. سمان. وقف سمانا؟ بنوقف سمان. نعم. لا إذا وقفت سمانة. لا. سفرت سمانة. نعم. طيب المهم <تصفيق> هذا لقراءة. لا لقراءة. سبع بقرات ثمان ثمان يأكلهم يأكلهم يأكلنا يأكلهم سبعة سبعا سبعا عجاز عجاز صح إيه. يأكلهن يأكلهن م... م... يأكلهن يأكلهن عكس أخو عكس الثمان يأكلهن سبع عجاز العجاز وش لا. لا. لا. هذه لأك لا. لا. لا. اسماتي غفافة في رؤية هنالك فهوية هذا <تحدث> أخ سبع بقرات ثمانية يأكلون خبع نجاح وش رأى أيضا وسبعة ثمبولات <تحدث> مصدر <من> <تحدث> ووخر فهذا لم يقل أن أكل الخضر لأن السبع بعض بعض. ما يأكل بعض لكن لأن كم البقر ما يأكل لا يأكل, <تصفيق> يأكل. إذا جاء فكرة طيب أب... الذين يا ورنا رؤيا قابيلانه قالوا هذه هذه اضغاث احلام واما يوسف عليه الصلاة والسلام فعبرها تاكيرا حسيبا فقال لهم تزرعون سبع سنين دابا كلها ريف وحصاد وزرع كامل فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون وانما ارشدهم الى بقيه السنبل لان الحب اذا بقي السنبل ما يسوس ثم ياتي من ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهم الا قليلا مما تحصنون قليل مما يعني تحفظونه وتحرزونه وهذا يدل على ان الشيء عندهم شهير يتوافقون بحفظه وتحصيله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه أسره كم هذه من سنوات أربعة عشر أربعة عشر لأنه سبع سبع أربعة عشر وإنما قال يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس لأنه فهم ذلك ما الحصد سبع وسبع والعدد المحصور له منتهى لفصال الأمر كما ذكى عام فيه أسره نعم ولما عارض فرعون الآيات التي يرسل الله بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة واجتمع الناس في يوم عيدهم وألقى السحرة عصيهم وحالهم في ذلك الجمع و... وألقى السحرة عصي... عصيهم, و... عصيهم حبالهم في ذلك الجمع العظيم وأظهروا وأظهروا <تصفيق> واظهروا في ذلك المجمع العظيم واظهروا للناس من عجائب السحر فسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فحينئذ القاموس عصاه فإلاهيه تلقف تلقف وتبتلع وتبتلع بمر الناس بمر الناس جميعا حبالهم حبالهم وعصيهم فظهرت هذه الايه الكبرى وصار اهل صنعاء اول من خضع لها اول من خضع من خضع لها ظاهرا وباطنا ولما نكث وهذه ايضا مما ظهره الانبياء على غيرهم فيها نعم نعم مملكته. مم. وي كان مملكه السعوديه. لا مو بها المملكه السعوديه. لا. المملكه ما. مملكه في رأيهم. ولما نكى طاء اهل الارض من نصره النبي صلى الله عليه وسلم وتمالى عليه جميع اعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى. الإيقابه نصره الله ذلك النصر العجيب زنصره الله ذلك النصر العجيب فإن فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه عدوه الشديد الشديد الشديد حره الشديد حره القوي مكره الذي جمع كل الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد أشد الأخطاء وأعظم وأعظم النكايات وتخلص وتخلص, وتخلص وتخلص وتخلصه وانفراج الأمر, وانفرج الأمر له وتخلصه وانفراج الامر له من أعظم انواع النصر كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينه عليه وايده فايده, فأيده. فانزل الله سكينه عليه وايده بجنود لم ترونها الايه إذ يقول صاحبي لا تحسن الله معنا فايده والله الله سكينه اي عندك هذه خاصنا عليكم يا إذ يقول إذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأيده وانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين حيث حيث, حيث أعجبت أعجبت النا... الناس كثرتهم فلم توني عنهم شيئا. أعجبت الناس. حيث أعجبت الناس كثرتهم. كثرتهم. كثرتهم فلم توني عنهم شيئا. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مجبرين. وثبت وتبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينة ونصره في هذه الحالة الحرجة. فكان لهذا النصر من ال... من ال من الموقع الع من الموقف أهمين. أنا عندي من الموقع لكن ما من فكان لي هذا النفر من الوقع الكبير ما لا يعبر عنه وكذلك ما بعله ما... من الوقع مش فكان النصر من الوق من لهذا النصر من الوقع الكبير, الكبير ما لا يعبر عنه وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على انبيائه وعصيائه وانه الى اشتد البأس وكاد ان يستولي على النفوس على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصبر ليصير لذلك موقع في القلوب وليعرف العباد وليعرف العباد يعرف العباد الطاف الطاف الطاف اللام غيوب ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فيحصلوا, فيحصلوا من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب رحمة وشكرا وثناء على الباري تعالى وكذلك يذكرهم نعمة فلغت نعمة نعمة أنظارهم إلى تأمر ضدها كقوله فلا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن وكذلك يذكرونه وكذلك يذكرهم نعمه نعمه, نعمه بنفس انظارهم وكذلك يذكره نعمه بلفت أنظارهم الى تامل إلى ردها كقوله قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من الاله غير الله ياتيكم به قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة, إلى يوم القيامة الآيات وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين سد حين سد به حين لهم أزمة ودخلوا على ودخل حين سدت بهم أزمة ودخلوا على يوسف وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر الآية ثم بعد قليل قال وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر الآية ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض فتبارك من لا يدرك فتبارك من لا يدرك العباد من العباد من الطاقة ودقيق من ودقيق بره أقل القليل ويناسب هذا دينه ويناسب هذا من أعطاه في الباري وييناسب هذا من أعطاه هذا من, الباري, هذا من الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا لا تسترسل النفوس النفوس للجزاء فإنها إذا إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها كما لك كما لك الله مؤمنين حين حيث أصيبوا بِأحدَ بوحد حيث أصِ بوحد بوحد ما أصابوا من المشركين ما أصابوا من المشركين بِبدر فقال اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها <تصفيق> يعني مثل ما وادخل هذه الايه في اثناء قصتي احد ولقد نصركم الله ببدري وأنتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب فيكون هذا الرجاء مخففا لما نزل لما نزل من البلاء فقال تعالى وأوحينا إليه فتنبئنهم أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وكذلك رؤيا يوسف إذا إذا لفرها يعقوب رجل الفرج وها على قلبه. وهب على قلبه نسيم الرجاء ولهذا قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأعظم من ذلك كله أن, أن وعد الله لرسله بالنقل وتمام الأمر اعظم اعظم من ذلك من ذلك اعظم ها من ذلك كله وأعظم من ذلك كله أن, أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم وسهل عليهم الالهات الكرهات فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال القاعدة التاسعة والخمسون أن هذا القرآن يهدي للتي, للتي أقوم ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحس عليها ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم وأعظم قياما وصلاحا فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة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 وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المساج المفاسد ويأمر بالتشاور على ما لم تقتضي مصلحته والعمل بما تقتضيه والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت بما يناسب ذلك الوقت والحال حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامله فلا يمكن أن فلا يمكن فلا يمكن أنه وجد أنه وجد ويوجد حالة فلا يمكن أن فلا يمكن أن فلا يمكن أنه أن وجد ويوجد حالة. يتفق العقلاء أنها أقوى من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصاً أو, ظاهراً نصا أو ظاهرا أو دخولا لا تحت قاعدة من قواعده لا أو دخولاً تحت قاعدة من الكلية وتفصيل هذه قاعدة لا يمكن استيفاؤه وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة. من الأوامر والنواهي والأخبار والإخبارات كلها كلها تفصيل لهذا العصر كلها تفصيل لهذا العصر محيط وبهذا أو غيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد وبهذا أو غيره وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن وأن, وأن الله والله تعالى ولي رحمن القاعدة الستون من قواعد التعليل. <تصفيق> هذه القاعدة أنها قاعدة التي أقوى. لنا أن جميع قوانين المعارضة للقرآن كلها لا خير فيها. وأنه إن فيها خير، فما في القرآن خير وأشد. واثبت ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذن لاتيناهم من لدن اجرا عظيما ولاهدناهم صراطا مستقيما والحاصل ان كل ما كان اقوم في العقائد والاقوال والاعمال والاخلاق والسياسات والمعاملات والمسروكات والمنهيات فإن القرآن يهدي إليه ونأخذ من هذا قواعد عظيمه منها إذا تعارض مصرحتان أحدهما انفع أخذنا بالانفع ومنها إذا تعارض مصرحتان أحدهما أشد أخذنا بالأخف وعلى هذا فقط فكل ما كان أقوى كان القرآن يهدي إليه والعكس بالأكل وكلما كان أعوج وارجع وأسوأ فإن القرآن لا يهدي إليه بل يهدي إلى ضده وعفصه <تصفيق> نعم القاعدة الستثون من قواعد التعليم هذه, هذه <تصفيق> التي الذي التي الذي التي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة بجو يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها والأمور المهمة ينتقل في تقديرها نفيا وليا